Qusmu bi-youm al walla aqusmu bi-nafsi al-wama. Ayhpsab al bala banana.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 كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معذرا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 وفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق Valta Fati Sarpur Bisa Ilarropikaya Uma Idin Ilmasapur Falar Sodda Pawalla Sola, Allah King Kadabhawata, Allah Thumadhaba Ilar. Aulaa laka faaulaa, thumma aulaa laka faaulaa Ayahsabu alinsan en yutraka sudaa Alem yäkün tofeta ما كان علاقة فخلق فسواء فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر؟